بسم الله الرحمن الرحيم فالمدبرات ما ترجف الراجفة تسمعها الرادبة قلوب يوم إذ واجفة الأفكار خاشعة يقولون إن مرضون بالحفرة إذا كنا عظاما النخرة قالوا تلك إذا كبرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم بالساهرة هل وذل مقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل أنك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتحشى فأراه الآية الكرى فكلب وعصى ثم أدبر يسعى, ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكالا والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والمرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعاها والجدان أرشاها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما فعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وناد نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألوا عن الساعة أيان مرساها فيمن تمن ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها